التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصصر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك ثوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إِذَا ما بثله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما بثله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحا طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض ذكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليسني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد